بوك تو فيندك سبعة وخمسون سبعة وخمسون <تصفيق> عند الطبيب عند الطبيب مي حابس رندهوان عندي موعد مع الطبيب عندي موعد مع الطبيب الموعد عندي في الساعة العاشرة الموعد عندي في الساعة العاشرة. حضرتك؟ ما اسم حضرتك <تصفيق> تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة <تصفيق> الانتظار. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. تأمينك الصحي. مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ كياميفارو <تصفيق> بوربي. بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ شو بحاسد دولارين؟ هل تشعر بألم؟ <تصفيق> هل تشعر بألم؟ كي دولارز اين الموضع الذي يؤلم اين الموضع الذي يؤلم حواس اشعر دائما بالالم في الظهر دائما بألم في الظهر عندي صداع في أغلب الأوقات عندي صداع في اغلب الاوقات مي فاي هاس فينترودولوروين أشعر احيانا بألم في البطن اشعر احيانا بالم في البطن من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك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 أعطيك إبرة حقنة. أعطيك إبرة. م أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. أعطيك وصفة الطبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة. طبية للصيدلية